بسم الله اذا الشيطان غادي بسم الله الرحمن الرحيم الفنا تلك ايات كتاب وقران بين ضوايا وبغايا وان الذين كفروا لو كانوا مسلمين قوم يا كلوا وتمتعوا ليهم الامل فسوف, تع... فسوف يعلمون sama ahlekna ummi kahyat, ilah walah kitabum alam. Tidak sempat minum, ada langkah, dan tidak setuju. Aku kata, ya, yang kau tidak mengenalinya. Kau kata, kau kata, kau kata, kau kata, kau kata, kau kata, kau kata, إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شعي الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ك ذلك نسله في قلوب المُتَعَمِّين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليه باباً ولو فتحنا عليه باباً من السماء، فضل في عرجن. قالوا إنما سكّقت أبصارنا، بل نحن قوم مسحرون. ولقد جعلنا في السماء أبوه جو وجعل وسين هذه الناظرين وحفظنا من كل شيطان خارجين. إلا من استغفر وسمع فاتبعوا شهاب المبين والأعظم تتناهى والقين فيها غاسى وأنبتنا فيها بأن كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها ما يشى وملستم لهم برازقين وإملا شيء عيادنا إلا عيادنا خزاعا ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا غياء على واقح وفأنزلنا من السماه ما أنفاس وما أنتم له بغض بخازنين إنا نحن نحيي ونميت ونحن الواغثون ولقد علمنا المستقدمين وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّهُمْ بَكَهُ وَيَحْشُوهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمْقِ مَسْلُونٍ وَالْجَالِلَ فَلَقَنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنَّا حِسَابًا وَإِذْ قَالُوا كَلَّا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ <تصفيق> لِمَا مَعَهُمْ لِيَرْضَوْا وَقَالُوا نؤْمِنُ بِالَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ فِيهِ الْحَقُّ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْقُرْآنِ وَلَٰكِنَّنَا كَذَّبْنَا وَكُنَّا غَافِلِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ Sesungguhnya Allah takkanlah takkan dengan yang dijadikan. Dia tidak akan menciptakan manusia. Dia tidak akan menciptakan manusia yang sempurna. Dia tidak akan menciptakan manusia yang sempurna. Dia tidak akan menciptakan manusia yang sempurna. Dia tidak akan menciptakan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 جزهم قصور إن المتقين في ظلال وفي جنات وعيون ودخلها بفاق ودخلها بسلام آمين زعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين لا يمسون فيها نصر وما هم منها, منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأريم ونبئوا معهم في بواه ما ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن مياكم وجنود قالوا لا توجل إن نبشك بغلا من عليم قال بشكتموني على مسني الكفاف بما تبشرون قالوا بشكناك بالحق فلا تكم من القول ونطب رحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا بما قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا أعلى لوطن إنا لم نجوا مجرمين إلا مخاطروا قدرنا إننا لمن الغابرين فلما جاءوا قال إنكم قوم موكهون قالوا بل جئناك بالحق بما كانوا فيه يمتعون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بعهلك بقضع من الليل واتبع دباههم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وَأَضِينَا إِلَيْهِ وَقُضِينَا إِلَيْهِ وَقُضِينَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِنَّا دَافِعُوهَا لَامَقْطوعًا مُصْبِحِينَ وَجَاءَهَا وَجَاءَ, وجاء أهل الْمَدِينَةَ يَبْتَشِرُونَ قَالُوا إِنَّا قَالُوا هَؤُلَاءِ قَال إِن قَالَهَا هَؤُلَاءِ بَل وَاتَّقُوا الله قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمك إنهم لفي سكتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مصبحين مشيخين فجعلنا عليها سافلا وانطفنا عليهم وانطفنا عليهم حجا وتمسديين إن في ذلك آية من متواصمين وإنها لبشبين مقيمين وَإِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآذَرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا كَانُوا أَصْحَابُ الْأَيَّتِ الْعَظَامِينَ فَأَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِيْمَامِ الْمُؤْمِنِينَ ولقد كذب أصحاب الحجر المُرسلين وأعطينا مُآياتنا فكانوا عنا مُعذّبين وكانوا ينحطون من الجب وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فخذت مصيحة مصبحين فما أولا عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن السعادة آتية الصحي الصفح الجميل إنه بك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أَنَّ النَّذِيرُ الْمُبِينُ فَمَا أَصَلَّى عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَظِيمًا فَمَا لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمْ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ الصَّدْرُ بِمَا يَقُولُونَ فَاصْدَعْ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدلوا فسبحانه وتعالى عنه يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمري على من يشاء من عباده أن أنذروا أنهم لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطافه فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها, لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تهيحون وحين تسرحون وتحمل أدقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم نغوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتوقبونا وسينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قص السبيل ومن أجاريه ولو شاء لهدأكم أجمعين والذي أزل من السماء لكم من هو شافه ومن هو شجوه فيه تسمون يوم بتوالكوم به سق وسعيتون وان نخيل والأعناق وامي كل الثمارات إن في ذلك لآيات لقومي إن في ذلك لآيات لقومي يتفكرون وسخروا لكم الليل وانها و الشمس وان قماه كل يجري لعجل مسامح. وَالْنُجُومَ مُسَقَّطَتٌ بِأَمْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَقِينُونَ وَمَاذَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذْكَرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ الْبَحْرَ لِتَأْخُلُ مِنْهُ لَحْمًا تخرجوا منه حلية, حلية تلبسونها وتغرفوا كمواخر فيه ولتبدعوا من فضلي ولعلكم تشعون وأنقوا في الأرض الواسعا تميد بكم وأنهاروا وسهلا وسهلا لعلكم تهتدون وعلى مات ومن نجمهم يهتدون سَمَائِي يَخْلُقُ مَن لَا يَخْلُقُ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَيَعْطُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ قلوبهم مواكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا آزل ربكم قالوا أساطير الأولين أو زرعهم كاملاً يوم القيامة ومن أوزع الذين يظنونهم بغير عين على سلام أما يشلون قد مكه الذين من قبلهم فأتهم الله فأت الله بنيانهم من القواعد وصوَّخوا عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشلون يَوْمَ القيامة يَخْزُونَهُمْ وَيَحْرُقُ وَيَقُولُ عَيْنُ شَوْكًا فَيَقُولُونَ أَيْنَ شَوْكَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدَّعُونَ فَهُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا Allah yang mengutus ilmu, Inna al-khizyil yam wa su'a' al-kafirin, Allahu yang telah terwafatul malaikatul tawani' afusihim, Qur'an f'alqo' ilaihi musaf al-qus, Namamaqunna n'agmalu masya'ul, Bada inna Allah agnimon bima yasna bima kuntu' لا جان نما خان الدين فيها فلا بتسامع خيرا خيرا للذين التقوا ما جاء زل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا أجهل الآخر ولا داعل الآخر تخير للذين التقوا ولا داعل الآخر تخير للذين خير ولا داعل الآخر تخير ولا نعم داعه المتقين جنات عدن يدخلونها تدقيم تحت الأنها. تجرم من تحتها النار لهم فيها ما يشاؤون عيادهم فيه، وذلك ذلك يجزي لهم المتقين، وذلك يجزي لهم المتقين الذين تتوفّهم الملائكة الطائِرِين يقولون سلام عليكم ودخل جنة بما كنتم تعملون، الياضون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم ربك. وَمَا فَعَلُوا وَمَا قَدَالِكَ فَعَلُوا الَّذِينَ مِن قَدَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَمَّا أُضْلَعَهُمْ فَظَلَّ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا أَفْسَدُّ مِضْمُونٍ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا عَمِنُوا حَرْبٍ مَا كَانُوا بِيَسْتَجِهُونَ قَالَّ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِثْقَالًا شَيْئًا مِّن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَوَّنَّا مِن دُونِهِ شَيْئًا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلٰهِمْ حَسْبُهُمُ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ان اعبد الله وحده لا شريك منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيحوا في الأرض وذو كيف كان عاقبة المكذبين يا تحصاله دهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصح ما أقسى مو باللّه جهدا إيمانهم لا يبعث الله من يموس بل أوعدن عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَفْضْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ قُلْ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن وَلَدِين هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ثُمَّ بَعْدَمَا ظُلِمُوا لَنَبُوءَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً حَسَنَةً وَلَعَذْبُ الْآخِرَةِ ولأجه الآخرة أكبر لو كانوا يعنمون الذين صرفوا وعناهم بهم يتوكنون وما أرسلنا بها قبلك إلا رجالا حينيهم فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون بينات وسبوه وازلنا إليك ذكرًا تبين للناس ما نزل إليهم ولا عن لهم يتفرقون فمن الذين مكروا سيئات أيقصف يخصف... الله بهم الأرض أو أو يجتئون عذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تفلبهم فمعهم بمعذزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّهُمْ بَكُمْ لَغَفُوْفٌ لَغَفُوْفٌ وَعِينٌ أَوَلَمْ يَهُوْ أَنَّ أَوَلَمْ يَهُوْ إلَى أَوَلَمْ يَهُوْ إلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّعُ ظِلَالٌ يَتَفَيَّعُ ظِلَالٌ عَلَى اليمينِ وَالشَّمَاعِ إِنَّ سُلْطَانَ اللَّهِ وَأُنْذَارِهُ وَلِلَّهِ يَسْلُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وللله يستودم في السماء وللله يستودم في السماوات وما في الأرض ميادبتي والملائكة والله يسحقون يخافونهم يا فاطيم وفعلوا ما ي... ولا ما يهمون قال الله لا تتخذوا إلى هيل اذنين إنما هو إلى أحد فهيا يفرهبون وله, وله ما سر له ما في السماوات والعرض ونهدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسك مضغه فإليه تجعوه فإليه تجعوه ثم إذا كشفوا عاقم إذا فريق منهم إذا فق إذا فريق بغمهم يشرقون ليكفروا بما آتينهم وليتمتعوا فسوف تعلمون ويتعلون لما لا يعلمون نصيبا مما عزقناهم تَظْلَعُهُ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا عَمَّا كُنَّ تَفْتَحُونَ وَيَتَعْلَوْنَ لِلَّهِ الْبَلَادِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُورُثَ أَضَلَّ وَدُو مُصْوَدَوْهُ وَقَضِيمٌ يَتَوَاعَدٌ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ أَسُو إِذَا إِمَّا بُشَّرَ بِهِ يَتَوَاعَدٌ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ أَسُو إِمَّا بُشَّرَ بِهِ يَأْيُمْ سِكُومَا لَعُونٍ نَمْيَدُ سُو فِتْرَابٍ والصعود وللليل مثال عالٍ وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بمن ما ترك عليها من عذاب. ولكن يؤخرهم إلى أدنى مسمى ولكِ ولكِ يأخُرُهُم إلى أدنى مسَمَّا فإذا جاء أدنُهُم فلا يستطيعون فلا يس فلا يستخون ساعتهم ولا يستقضمون يجعلون لله ما يقحون ويتصيحون السنتُم الكذبا والسنَتُم الكذبا أن لهم حسنا لا جمعا أَنَّهُمْ مُفْسِدُونَ فَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن, من قَبْلِهِمْ فَسَيِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَنَهُمْ فَهُوَ لَيُومَ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ أَيُّ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَلِ لت... وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ الذي فِيهِ وهدى ورحمة, وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ موسيق مما في بطونه من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للسأل الشاربين وَمِنَ السَّمَاءِ النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ السَّمَاءِ الْأَعْنَابَ تَتَّخِذُنَّ مِنْهُ سَقَوْا وَرِصَانٌ حَسَنٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنَاقِيَاتٍ لِقَوْمٍ يَحِنُونَ وَاللَّهُ وَأُوْحَىٰ عَبْدُكَ إِلَّا نَخْلِهَ نَتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ مَا يَعْشُونَ ثُمَّ قُلِ مَن يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَدَ بِكُمْ سُوءًا فَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَكَافِئًا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ يَخْلُقُ مِن بُطُونٍ يَخْرُجُ من بطونها شراب فيه شفاء للناس إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ يتفقهون الله خلقكم ثم يتوفاكم فمنكم ومنكم من يغدو الى اخر العمر لكي لا يعلم بعده لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدي الله فضل بعضكم على بعض في غنى فما, فما الذي فضل فمن الذي فضلوا به رزقي ما ملكت ملك فهم في ضلال ففض نعمته اف الله يجحدون الله خلق و الله جعل لكم من أنفسكم أزواج و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفذا و غصقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يُمْكِفُونَ wa qulu tunaamiatu billahi ma la yamliku lakum qahran ma la yamliku la yamliku lahum rizqan fi as-samawati la ardha al-amta'an فَذَلَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْتَدِي عَلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ سَخَّنَهُ مِنَّا خِزْنًا حَسَرًا فَهُوَ يُهِنُهُم بِشَيْءٍ مِنْهُ سِغْرًا وَجَبْرًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَذَلَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي وما ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الأوم وأقرب إن, إن الله على كل شيء خديم اللَّهُ آخَذَكُمْ مِيَاعَةً يَوْمَ هَذِهِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْعُقُولَ وَالْأَفِئِدَةَ وَالْأَفِئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَأْخُذُوا إِلَى الطَّيْرِ فَاقْتَصَفُوا أَوْ أَلَمْ يَأْخُذُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّاتٍ فِي دُونِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا اللَّهُ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم مما والله جعل لكم سَكَنًا وَذَلَلَ لَكُمْ مِنْهُ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنّكُمْ يَوْمَ ظَنّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَغْلَالِهَا وأوبار وَأَوْبَارِهَا وَعِشَاهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا فَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنَّا خَلَمَ ظِلَالًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعْلَ لَكُمْ صَغَابِينَ كَثِرٍ تَقِيْهُمُ الْحَوَى وَصَغَابِينَ تَقِيْهُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَن فَإِهَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا فَإِهَا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَى خُصْفِهِنَّ فَإِهَا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَنَنْعِي وَنَجَاهَ وأكثرهم الكافرون الذين ويوم يبعث من لأمة شهيدا ثم لا يندل للذين كفرو ثم لا يندل للذين كفرو ولاهم يستعبون واذاؤ الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يظلمون وَإِذَا غَنَّى النَّبِيُّ شَوْقًا شَوْقًا قَالُوا مَنْ هَؤُلَاءِ شَوْقًا أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ كُنَّا نَدْعُو مِنْهُ تُنِكْ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ فَأَرْقَى إلى اللَّهُ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفهوا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ونذي يوم يبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك كتابا بيانا لكل شيء وهو هدى وهو رحمة بشار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتماه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تفكوا يعيدكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله لا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد, بعد تنقيدها وقد جعلتم الله عليكم وقد جعلتم الله عليكم كفيرا إن الله وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتْ عَلَى مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَكَادَ أيبانكم تَتَّخِذُونَ عِيمًا لَكُمْ تَتَّخِذُونَ عِيمًا لَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ أَتَظْلَمُ تَكُونُ أُمَّةٌ يَأْخُبَ مِنْ أُمَّةٍ وَلَيْوَأِنَّ إِنَّمَا يَبْلُوُكُمُ اللَّهُ مِن ولا وليمينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخذنفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشمعها ولكن يضل من يشمعها ويهدي من يشمعها ولتسألون عما كانوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أي ما لكم دخلا بينكم فتسلقتم بعد ثبوتها وتذوق الصوم بما صدقت بما صدقت مع سمين الله ولق ما ذاب عظيم ولا تتخذوا أي ما ولا تتشوب عهد الله ثمنا قليلا إن الله إنما عند الله وخيركم إياك وتم تعلمون فما عدا الله بارك ولا نجزي أنهم أحسن ولا نجزي أنهم أجروا بما صبوا ولا نجزي أنهم الذ ولا نجزي أن الذين صبروا أجروا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو ثواب وهو حياة طيبة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قررت الغرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آلة كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما آت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهده وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه الأعجمي ولذا لسان عبي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم كذب الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كفروا بالله من, من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالغفل صدرا فعليهم غضبون وَلَهُمْ عَذَابٌ فَعَلَيْهِمْ وَظِمٌّ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَنُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والغافلون. لا جهم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جهم أن لهم في الآخرة الخاسرون. ثم إن قب كان الذين هجوم بعدما فتنوا. ثم جاهدوا وصبروا إن قب كان بعدها الغفور الرحيم. يوم يأتي يوم تأتي كل نفسها تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضغم الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي وقفرت بعنم الله فاق وقفرت بانعم الله فذاقهم الله لباسا دوام الخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذه العذاب وامضى عليهم فكلوا من الله صح الله حل على طيبا وَشُكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَمْيِيزُ جَزَاؤُهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا ولا تقولوا لما تصفون السننكم التي ولا تقولوا لما تصفون السننكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي على الله الكذب إن الذين يفتغو على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حقنا ما خصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للنذين عملوا السوء بجالك ثم, ثم تابوا من بي ذلك واصلحوا إن ربك من بعدنا لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر لأنعمه جزباه وهداه إلى شراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. ثم إن ثم إن ثم أحيانا إليك أن تبيع ملاذين فما حنيف فحنيفون. كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختنفوا فيه، وإن حبك لا بينهم يوم القيامة ما يكون فيما كانوا فيه يختنفون، ودعوا إلى سبيلهم بك من حكمة ونعوض حسنة بالتي هي أحسن. إِنَّهُ بِكَ وَأَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ الْعَادِي سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ صبرك تصبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يكون إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون